بسم الله الرحمن الرحیم حمیم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 قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذين كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلوا من الجن والإنس نجعلهما تحت قدامنا ليكونا من الأسفلين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 مسته ليقولن هذاني وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى أن الذين كفروا بما عملوا ولنذقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمن على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أظل ممن هو في شقاق بعيد في